بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ويجوز نسخ الرسم بقاء الحكم يذكر هنا أنواع النسخ التي ترد النوع الأول قال ويجوز نسخ الرسم المراد بالرسم يعني نسخ الرسم الكتابة التي في المصحف في المصحف وكذا نسخ تلاوتها بقاء الحكم يعني نسخت تلاوة وكتابة لكن بقي حكمها كقوله الشيخ والشيخ إذا زانيا فرجمهم البتة وكانت آية في سورة الأحزاب ثم بعد ذلك نسخت تلاوة لكن بقي حكمها فرجم الله يسلم اليهوديين وماعز والغامدية ونوع الثاني عكسه وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم يعني حكمها في القرآن الآية متلوه لكن معناها منسوخ. كقوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحوم غير إخراج فكانت عدة المتوفى عنها زوجها تمكث عاما كاملا والحكمة من النسخ الحكم وبقاء التلاوة ليتذكر الناس فضل الله عز وجل عليهم أن خفف عنهم الحكم النوع الثالث قال ويجوز النسخ إلى بدل النسخ إلى بدل مثل بدلة القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وإلى غير بدل مثل قوله سبحانه الذين آمنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة لذلك خير لكم أطلع. هل لم تجدوا في نظفنا أأشفقتم هذا النسخ هذا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فاذا لم تفعلوا إلى آخره اكتب الله عليكم وهنا نسخة لغير بدل اولا أمر من أراد أن يخاطب من سلم أن يتصدق ثم نسخ إلى غير بدء والنوع الخامس قالوا إلى ما هو أغلظ يعني ينسخ الحكم من ما هو خفيف إلى ما هو أشد كقول سبحانه في السيا معلدين وطيقا وفديت عام مسكين، هذا خفيف. في البداية لا يحتاج أن يصوم، وإنما يتصدق أن كل يوم مسكين. ثم أتى الأمر الأغلظ، كتب عليكم الصيام كما كتب علیم قبلكم، وقد يكون أغلظ في الفعل، لكنه أعظم وأجرًا. قالوا الا ما هو اخف هذا النوع السادس فينسخ من ما هو غليظ الى ما هو اخف من ذلك كقوله سبحانه الذين يتيان منكم فادوهما فان تابا وصالح والله اتى من نسائكم فاستشهدون عليه اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت كان حد البكر السجن في بيتها حتى تموت ثم خفف كما قال الله السلام البكر بالبكر جلد مئة قد جعل الله لهن سبيلا وهكذا ومرد ذلك الى حكمه الله كما قال سبحانه ما ننسخ من ايه من او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله ملك السماوات والارض فمن حكمته وقدرته وتمام ملكه انه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ومن ذلك النسخ نعم الله اعلم صلى الله عليه وسلم محمد